أ ل َ م ن َ خ ْ ل ُ ق ك ُ م م ِ م ا م َ ء م َّ ه ي ن فَجَعَلْنَاهُ فِي ق َ ر َ ا ر م َّ ك ي ن إِلَى قَدَرٍ م َ ع ل و م ف َ ق َ د ر ْ ن َ ا ف َ ن ِ ع م َ ا ل ق َ ا د ِ ر ُ و ن ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسطيناكم ماء فراتا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 ʻيَوْمَئِذٍ ل ل ْ م ُ ك َ ذ ب ِ ي ن ه ذ ا يَوْمُ ا ل ف َ ص ْ ل ِ ج َ م َ ع ْ ن َ ا ك ُ م و َ ا ل ْ أ َ و َّ ل ي ن ف َ إ ِ ن ك ا ن َ ل َ ك ُ م ك َ ي د ٌ ف َ ك ي د ُ و ن َ ʻيَوْمَئِذٍ ل ِ ل ْ م ُ ك َ ذ ب ِ ي ن َ ʻ ِ المُتَّطينَ فيِي ظ ل َ ا ل ع ي و ن و ف َ و ك ه م َ ا ي ش ا ت َ و ن كلُل وَشرَب ه ن أَم بِم كُُم ت ع م ل و ن إِ ك ذ ل ك ن ج ز م ح س ن ي ن و َ ي ل ٌ ي َ و م َ ئ ِ ذ ٍ ل ِ ل ْ م ُ ك َ ذ ِ ب ِ ي ن َ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إ ِ ن ك ُ م م ُ ج ر م ُ و ن و َ ي ل ٌ ي َ و م َ ئ ِ ذ ٍ ل ِ ل ْ م ُ ك َ ذ ِ ب ِ ي ن و َ إ ذ َ ا قِيلَ ل َ ه ُ م ا ر ك َ ع ُ و ا لَا ي َ ر ك َ ع ُ و ن